الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين وصحابته الأبرار المقربين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حنيم لكم. وأنتم تفرحون بمولد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنيئا لكم وأنتم تتذاكرون سير الأعلام من البيت الطيبين الذين أرسوا دعائم المحبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الصادقين السائرين في طريق الرجاء إلى الله عز وجل هذه المحبة الموروثة التي ورثها الأخلاف عن الأسلاف وررسها سيد أحمد الطيب لأبناء الروح والجسد. وذلك لأن سيدي أحمد الطيب تحدث بنعمة الله عليه فقال لما أردت الدخول على ديوان الحضرة ويجدت الشيخ موسى بن عقوبة بقصة والشيخ إدريس ودى الأرباب يدخلان الأولياء على ديوان الحضرة قال فأراد أن يكون دخولي على يديهما قال فاحتجبت عنهما فلم يرياني إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما تأدب فإن الطيب من صلاتينكم قال وكان لا يدعوني في الحضرة إلا بالطيب ابني وكان يقول لي أنت وإبراهيمك كهاتين، مشيرا بالوسطى والسبابة علق الوالد سيد الشعب بن الحمود الحفيان على كلام سيد أحمد الطيب في إحدى المخطوطات التي ستطبع غريبا بمشيئة الله وذلك عندما تحدث عن الحضرة وقال كثيرا ما نسمع أن فلانا قد دخل الحضرة وأن فلانا مقرب فيها وأي شيء هذه الحضرة وهل هي في الأرض أو في السماء قال سأحاول التحدث عنها ولكنني لن أتطرق لما يدور فيها من أسرار غيرة عليها من الجاهلين والأشرار وإفاء بعهد قطعناه عند الفلك الدواري والبحر المواري الزاخر بالأسرار منذ النشاتين وظهورنا بالغبضتين وعلم أنه ليس كل ما يعلم يقال لا سيما إن كان من الأسرار المصونة عن الأغيار التي تقفل من أجلها أبواب الديار ولسنا من الجهل بحيث أننا نبيح أسرار العاشقين ولكننا أردنا الذكرى إن الذكرى تنفع المؤمنين الذين اكتفوا بعلم اليقين عن عين اليقين وحق اليقين فعندما تحدث عن الحضرة الجماعية فأورد قول سيد أحمد الطيب علق عليه بقوله على المقام فاحتجب كل ولي إذا على مقامه احتجبت خصوصيته إلا لمن أراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف عين بصيرته لينتفع من ذلك الولي الصالح ولذلك سيد الشعب الغادر الجيلي يقول سار عرائس غيبه لا يظهر إلا لذي أدب وعقل طاهر الحفيان قال عن كلام سيدي أحمد الطيب على المقام فاحتيب إيشان كدي ما شافوا إلا أن جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل إلا ما وجب قال سوي الشيء المفروض يسويه بحكم الواغط لأنه كان صاحب الواغط وقيام الليلة قبل السبت ليلة الجمعة حيث قتل المسكين النفس وبعدها صار من الصلاطين وعادة السلطان أن يدخل لا أن يدخل السلطان المدخل منه يدخل بلاؤه وهكذا على المقام واكتمل الحب وصدغت النية فكان سلمان منا أهل البيت وكان الطيب بن رسول الله الشيخ الحفيان ما يدعون إلى طبعة آثاره جميعها بإذن الله أنها خاطبت لغة العصر وفهم العصر وعلم العصر جائز واحد يقول ما يعني الشيخ الطيب عرفناه عباسي ولكن كيف الرسول قال الطيب وابراهيم كهاتين ابن عديل الشيخ الحفيان أراد أن يجل الحقيقة السابتة أن هذه هي البنوة الروحية نسب المحبة أقرب الأنسابي خال من الأغراض والأسباب ولذلك الشيخ قال فإن الطيب من رسوه كان سلمان منا على البيت ثم كان الطيب من رسول الله أراد أن يرد هذا الدليل في هذا المكان لأن سلمان فارسي عندما قال المهاجرون سلمان منا، وقال الأنصار سلمان منا، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت فارتفع سلمان الفارسي بنسب المحبة إلى أن يكون من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك نجد أن الوالد الشيخ عبد المحمود الحفيان يصرح كثيرا بأن القرابة أحوج إلى المودة من المودة إلى القرابة فقد يكون الناس يتقاربون وتكون رحمهم مأسة ولا تكون بينهم مودة فيتصارمون ويصير بينهم عداء كما هي هذه الحالة المتفشية الآن عند كثير من الناس ولذلك قال إن القرابة أحوجوا إلى المودة من المودة إلى القرابة فقد يتواصل الناس بالمودة وقد يتصارم ويتباعد والرحم ماسه ولذلك نجد أن سيدي الشيخ عبد المحمود الحفيان لما أراد أن يترك وصيته المعروفة لديكم جعل هذه الوصية قسمها على نصفين النصف الأول للأبناء وهو يعني بهم أبناء الروح والجسد وبعد ذلك أفرد للمحبين جزء آخر وهذا ينفرد به أهل المحبة الوصية أهل المحبة شاء فيها عهدين لأنه عندما يتحدث عن أبناء يتحدث عن أبناء الطريق بيتحدث عن المتبعين السائرين على هذا النهج هذه المحبة المورسة التي أتى بها سيد الأستاذ الشيخ عبد المحمود النداديم من طيب الطيب من أم مرحة وأتى بها سيد أحمد الطيب من طيبة انتقلت إلى طابة المحمود. تغلت إلى طابة المحمود حتى أن سيدي الشيخ عبد المحمود نور الدائم مع أدبه وإثباته لمن آفاضوا عليه في قصيدته المعروفة لديكم من القريشي العارف الواصل طريقتنا ياما بها في الورع الجاهل ولكن إرشادي وصبغ حقيقتي من الطيب الأستاذ سحب النظر الهاطل حتى أورث جميع أورث جميع من أفاضوا عليه شيخ التومة باننقا والشيخ إدريس والذى الأرباب وأبو مديان الغوث والشيخ حسن والحسونة وبعد ذاك تحدث بنعمة الله عليه فقال ومع ذا قد وضعت بلم لكفي على كف الرسول النبي الكامل وقبلته مسرور قلب مولع هنيئا بذالي عاجلا ثم في الآجل وسيد الشيخ عبد المحمود الحفيان تحدث بنعمة الله عليه فقال هذا وإني بالطيب رقيت إلى هذا المقام وصل إلى مقام قال فيه مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع الشمس راض الضحى كالشمس في الطفل لا يغير الآن من حقيقتها شيئا قال فيه يا أخي السمان وحمدا إلهي حبانا بنعمة جدود كبار الغوم عنها عواسروا سلاف وصهباء يعز طلبها فهوم سرات القوم عنها قواصر وما أنا بالمعتم في خب ضلة ولكنه نور وكل بواصر بواصر حق لا يرام يفاعها، وكل يفاع دونهن دواسر قال مجدي أخيرا ومجدي أولا شرعوا الشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل لا يغير الآن من حقيقتها شيئا سيد أحمد الطيب كان ضحى شمس الولاية وسيد الشعبد المحمود الحفيان كان عصر شمس الولاية والشمس هي هي لا يغير الآن ولا يغير الزمانة من حقيقتها شيئا ولذلك قال هذا وإني بالطيب رقيت ومن عابد المحمود شريبت ومن والد الباز الأشهبي تأدبت فدعاني المصطفى لحضرة النبوة فصبغني بصباغ لا يزول ولا يحول فعرفني الحق بما تعرفت به إليه فدعاني إلى حضرته فخلقني وحققني فعدت بحقيقة الحق موروسا نشرتها آثاره علما لمن تذوقه أما المؤثر بالحق فعندي أصالة وعند فرعي وإن سفل وراسة ما لم يجره والله خير حافظ والمدد موصول لمن اتصل بإذن الله هذا وعندما تحدث عن سيد الشيخ عبد القادر الجيلي سلطان الأولياء الذي يقول إذا ظهرت يوما بزات خواطري فمال عصافير الطريق صفيره عندما تحدث عن سيد الشيخ عبد الغادر الجيلي في معرض حديثه عن علم التصوف ونشأته، وقد بدأه منذ عهد الصفعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجده. سيدنا أبو كان واحد منهم قال صحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني جاء أكل يأكله ما جاء أكل طو هؤلاء الذين حفظوا لنا العلم حفظوا لنا الحديث وكانوا أول صف في الجهاد وأول صف في الصلاة وكانوا هم الأساس لهذا العلم علم التزكية والتربية التي امتد إلى زمننا هذا وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وذلك لأن علم التزكية من وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يكون عنده الراس هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبلوا لفي ضلال مبين يكون عندك شيخ في الغرآن يكون عندك شيخ في الحديث يكون عندك شيخ في الفقه يكون عندك شيخ في التوحيد الإنسان يقول أنا مالكي وأنا أشعري ولازم وأنا... يكون عندك شيخ من هؤلاء المشايخ فإذا في زول قال أنا عندي شيخ في هذه العلوم وما عندي شيخ في التربية نقول له أنت مكابر لأنك فرغت, فرغت بين المتماثلات في غير موجب ولذلك جاء قول سيد الشيخ عبد القادر الجيلي الذي جلس على خلافة الطريق السماني خمسين عاما وحفظ هذا الأسر الطيب إلى أن وصل إليكم عبر سيد الحفيان جاء قوله صريحا الشيخ شرط في الطريق ومن يزغ عنه فمرجعه إلى الشيطان لا وصل إلا بالشيوخ لأنهم خلفاء رسل الله في الأزمان فالزم محبتهم وخذ طريق من يدنيك للمولى بغير تواني كالأوحد السمان شيخي طريقنا والطيب القطب العظيم الشاني ومنور الأهل نور الدائم الفياض سر خلاصة الأعيان ووريسهم محمود محي طريقهم من فيضه كالواب للهتاني طوبى لمن أخذوا طريقهم على حب وإخلاص وصدق جناني ومحبهم دنيا وآخرى آمن بحماية من زل جلال الداني يا رب غربنا إليك بجاههم واختم لنا يا رب بالإيمان والطف بخادمهم تراب عالهم العبد عبد القادر الجيلاني ثم الصلاة على النبي محمد ما غردت ورغاء في الأغصاني حين يجيك المدد الموصول مدد التواضع لما نوصل رقبته بقى ترابا عالهم العبد عبد القادر الجيلاني ما اكتفى عبد القادر قبل فراخ لا عبد تاني العبد عبد الغادر الجيلاني يا اخوانا دي تربية الشيخ الجيلاني بيقول العبد عبد الغادر الجيلاني هذا حافظ القرآن ووجيز وقرأ العلم على شمح البدو ويشغل الإسلام في زمن وأجيز وأخذ الطريق على سيد الأستاذ شاء الحمد للدائم وأجيز وخلف سيد الأستاذ شاء الحمد للدائم في خلافة الطريق السماني خمسين عاما وعندما يتحدث عن نفسه يقول وطف بخادمهم ترابن عالهم العبد عبد القادر الجيلاني هذا التواضع الذي جعل سيد الأستاذ الشعب الحمد للدائم يقول غشيت في الإسلام لكني على جهل عظيم في طريقة دين ونفسه هي لنا تقول لك الهنا بوراسة مع كامل التمكين وأنا عليم في الزمان بقولها في حالة التحريك والتسكين وجعل سيد الشيخ التومة بأنها يقول محمد توب مزنق ومقصر راجل كريم من فضله الرحمات هذا المنهج هو منهج التزكية هو منهج التربية يا جماعة الآن الذين لم ينتهجوا هذا النهج الواحد بس يحفظ لي حديثين ومعاين آيتين ثلاثة وإلبس له ما في ذلك نقول جلابية قصيرة ولا طويلة ودائر علم الناس جميع الناس عنده جهلاء وجميع الناس عنده كفار دائر علمنا التوحيد وعاوز علمنا الفقه وعاوز علمنا القرآن ودائر علمنا الحديث وهو أجهلهم إذ لو اهتدى لن تمع وحقيقةً إحنا ما درينا نشعل بأن بهذه المسائل لأنه الحق سبحانه وتعالى كفانا مؤونة من عادانا فقال من عاد لي وليا فقد آزنته بالحرب وسيد الأستاذ الشعب الحمد للدائم أشار إلى هذا المعنى في بعض المخطوطات التي لم تطبع بعد فقال هذا وقد كشفت في الحضرة الموسوية بحلاك من اعتذى عليا، فليحظر الخائضون فينا فإن أجسامنا مسمومة وإن سهامنا معلومة وقال إذا أوترنا ثم رمينا سهما فما يغني التحصن بالدروع قال الأستاذ لو واتروا خافسك خافسك خافسك خافسك فالناس يا جماعة البيغتنع والمام يغتنع والله رحمة بأنفسهم ابعدوا من الحمذة لأن محلة حامية ويعني جائز جدا فيه ناس حربيين كنا كن نشوي روح طويلة شلت من الحفيان والحفيان روحوا طويلة لكن والله أفشام والأفشام الأستاذ ما إن يحمى موقف إلا وحضروا لابسين الدروع سيد الشرعبدالقادر الجيلي يلبس درعا خضراء درع سميه سيد الشي عبدالقادر الجيلان السلطان وسيد الأستاذ الشعب أحمد ردائم يلبس درع النحاسية لا يظهر منهما إلا العيون والعيون محجب عن عين العائنين ولكنها مبصرة لكل شيء هذه الساحات المحمية المنورة في طابة المحمية المحروسة لا تخشى من إنسان من أي كائن ولا تخشى من الجن فقد حرست من قبل من الجن وبالتالي لا تخشى من شياطين الإنسي ولذلك طابت يا أخواننا النظافة لكم نظافة شديدة النظافة لكم نظافة شديدة من كل عائق من الجن إلى الإنس وهي حقيقة على اسم المدينة على مسماها هي حقيقة مثل طيبة كالمدينة تنفي خبثها. هني الكير مولعه نيران الحدادين شغالة والحديد بخدتوها سيد الشيخ عبدالغادر الجيلي له منهج من التربية جنى سمراته سيد الوالد الشيخ الحفيان لأنه كان محل خطاب الشيخ الجيلي كان سعى الفجر يحضر العنم والله يدله شديد مرات أنا ما برضه يرقبتي دل لعنام شديد الشيخ الجيلي كان يقصو على المردين وقال أحسن نقصو عليهم ومن يقو راحما فليقصو أحيانا على من يرحمي قال إشان الواحد لو بيقى حديدة نجدعه، لو بيقى صفر نجدعه، لو بيقى ذهب نمسكه، ما الحكاية مع الذهب ده بجمرو بيشنو إشان تنعرف المسائل الجوانية بتنعرف بالنار، ولذلك ما كسرت الابتلاءات في حياة المريدين إلا دلت على أنهم يسيرون على نهج الحق النهج القويم. دي ما جن لا جنكيده تجوا المشايخ ديل في دول حدثكم عن انه يديكم منصب ولا يديكم قرش ولا يدفع لكم حاجه هني دنيا ما في ان الكلام يكون عن الآخرة ودائره اهمس في وذن المريدين ان ما يشغلونه ويشغل رغبتهم كثير بالكلام عن الدنيا والقروش ثمانيه ما فيا قروش والصادق من السمانية كان جاءت القروش بيكون شديد الوطع على الدنيا يطيش بها إلى دركات سحيقة من الرفض والزهدي. أما من طار قلبه شعاعا في حب الدنيا حتى على في ميزانها حتى صار حجابا لكثير من الضعاف الذين لم يدروا أن الفارغ أكثروا ارتفاعا في سماء الدنيا من الملي ورفعت القول لسيدي الشيخ عبد القادر الجيلي السلطان اليوم اندي يعني واحد حلاجه في لي كتبه من ابو ظبي وبقى في فتوح الغيب واللي جيت سيدي الشيخ عبد القادر الجيلي شو نازل بيتكلم عن الدنيا كلام كيف بيتكلم مع الفقراء قال لو انتوا لأن ربنا علم أن زهرة الإيمان بتنبت في غلوبكم من غير سماد ما أداكم الأوساخ دي ما كبلوكم فرط ولا كبّلوكم سماد ولا أداكم وسخ لأن الأرض طيبة تنبت زهرة الإيمان لكن علم أن الأغنية إنما دون وسخ الدنيا بمرجو من رحمة الله عز وجل ويكفر بنعمة الله عز وجل والواحد فيهم يعبد الله على حرف وإذا حصل له أي شر انقلب على العقبي خسر الدنيا والآخرة فقال لهم لأنه ربنا علم أنه زهرت الإيمان في قلوبكم ما تحتاج للوسخذة ربنا صرف عنكم فانا أرجو أن يكون أسؤال عن الوسخذة ما يكون كثير وخاصة وأنتم تعلمون أن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة ولو كان بتعدل عند الله جناح بعوضة ما سغى الكافر منها شربت ماء الدنيا الآن عند الكفار هذا الناس ربنا يعني جازاهم على أعمالهم الصالحة في الدنيا يسألون يوم الغيامة يكون لهم إلا النار وحبطوا ما صنعوا فيها وحط حبطوا ما صنعوا فيها بات المكان يعملون جازعهم كده فالإنسان حقيقة في أعماله ما ينظر إلى هذا الجزاء العاجل بل ربنا عاتب الناس يقول لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا يا إخوان الصحابة لما جاءت ولا تسألون يومئذ عن النعيم ابكوا قالوا أن أن عيم الخايفين يسألون منه الماء الباردة. شوف مصيبتنا نحن على السحاجات يعني أخونا نبارك كل الشيخة الشيخ فضل حماي يضاعف الأخير هو مدير هنا اسمه شنو حجة ذي الربيع ولما نمشي للحج تتابعنا كراتين يمكن خمسين نوع من الفواكه المعصورة من كل أنحاء العالم بيشروه الناس المؤمنين الآن وذي حقه يتغوب بها على الطاعة. وتعينهم على تزيدهم في شكر الله عز وجل الناس بيبكوا خايفين من المولي الباردة فالله يستر علينا من مشروبات الربيع وغيرها من ما أفاض عليه هذا الزمن من خيرات وبركات أخونا عاشم بيضحك دين نصب وصبي كمان ولمن نمشي هناك برضه خرعوا العادة في الحياة دي المسائل حقيقة الدنيا تبرجت والله للناس تبرج شديد يعني تستغربوا جدا اذا عرفتوا انه كل بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بالطين وكانت بجزوع النخل معروشة حتى مسجده وكل ما ساكن زوجاته في مئتين متر شوف الساعة المصايبة اللي وقعنا فيها الواحد برعودة اللي لها متر يعني واحد قال وددت ان المساكن دي تبغى ما تزال ولا تضاف للحرم حتى ولو ما فيها فعلا وساع خيرا للمسلمين اشان يعرف المؤمنون يعرف المؤمنون بما اكتفى رسولهم من الدنيا دي ما قدوتنا الرسول يعني حرد طلبه بطحى مكة ذهب فابع بزهادة باطية فأقول جاء على جوع يوما وأشبع يوما خير لي من هذه النعم الفانيات وكان لا تغد في بيته نارا الليالي زوات العدد والوصل من الزهد في الدنيا إنه مرة واحد جاء سأله قال له ما عندي شيء معناه الحديث أنه ما عندي شيء لكن أبتع علينا أمش لأي ذو كان السلف علي فإذا جانا شيء نستدد عنك ما ما عنده لكن دار الدين له سيدنا عمر الحكاية دو وقف عنده شوية وقالوا يا رسول الله يا ربنا ما كلفك ما نشيل ما عندك طاقة لك به مارض الكلام وعرف ذلك في وجهه صلى الله عليه كان إذا غضب عرف الغضب في وجهه وإذا سر يعني جعل وجهه كأنه مزهب عرف السرور فواحد من الصحابة عرف أن الكلام ذلك الرسول مارضه قالوا يا رسول الله أنفق ولا تخش من زي العرش إقلالا أدي أدي ما في الجي وبرية ما في الغيب ودي ما في الغيب ذاته سوي دين لأن الحق سبحانه وتعالى هو اللي يخلف وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه المشايخ ذين لو خلوا لنا دنيا من عهد الفكير محمد ولا السرور فيكم غني بيقى فقير وفيكم فقير بيقى غني وفيكم دولة دالت وفيكم حكومة زالت يا مع هؤلاء الأعلام من الورسة الربانين تركوا لنا الله على نهج سيدنا أبي بكر الصديق وقد ورثوا لمقام الصديقية الذين ساروا على نهجه شأن كده ما تفتكر أنه يعني شابه الحمد الحفيان لما قال ولما لم أترك مالا أوصي فيه كان صادق لأنه نحن عارفين أنه فعلا ما أخلى حاجة ولما لم أترك مالا أوصي فيه فإني أرى أن الخير الذي تركته لا يماثل خير، تركت فيكم الله خليفة عليكم يسدد من تختارون ويأخذ بيده إلى بر الاهتداء من بحر الحياة المسجور بالفتن تركت فيكم من الخير كتاب الله وصنة رسوله كما تركت فيكم العمل الصالح من نهار مصام وليل مقام وبذلك أوصي وبذلك آهد فاحفظوا عهدي إليكم فإنكم مسؤولون والله المسؤول أن يجعلكم من الذين يستمعون القولة فيتبعون أحسنه ألا هل بلغت اللهم فاشهد ثم تحدث بنعمة الله عليه نحن من بدى الوصية دي قنيثة علينا في رقبتكم ونحن نكتب قال أكتبوا عارف الليكم زول المخلط لمن بدى قال ولا وَلَئِنْتَ ذَكَ ذَكَ طوري يعني الجسد فإن الساجي في غفوة اللغاء بالحق جماعة الألمين ما يحتضروا بكونوا هناك في حضراتهم المعروفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك قال ولئن تدكدك طوري عن الجسد فإني في الساجي في غفوة الحق ولي في ركب الملك خلاص الحكاية مرقت نحن هيني محتضر وهو بمل بعد والحكاية بقت نكتب نحن أنه خلاص الحكاية انتغلت من الدنيا ولي في ركب الملك يزف عروستي إلى غرف الدريات في درجات الفردوس حداء ينسيني لحنا طالما تردد على علىه عودي الذي لا أبالي إن تكسر والفردوس يا أخوانا على الجنة الرسول قال إذا سألتم الله فسألوا الفردوس لأنها بتتفجر منها أنهار الجنة وهي تحت العرش ولئن تدك دك طوري فإني الساجي في غفوة اللغاء بالحق ولي في ركب الملك يزف عروستي إلى غرف الدريات في درجات الفردوس حدا ينسيني لحنا طالما تردد على أوتار عودي الذي لا بال تكسر لأن تكسره لا يعني فنائي فإنما يفنى هو السقط ولم أجد في أعواد غاب يوما سقطا وقفنا في أعواد الغاب قال الفقر قال بن بالشفاعات وذي شأن كده أخواننا ما تفتكروا الشيخ الجيليم يقول محبهم دنيا وأخرى آمن بحماية من زل جلال الثاني هو يعني ما يقول المحب الصادق يكون له حماية في الدنيا وفي الآخرة بحماية الله عز وجل الذي مكن هؤلاء الأعلام وجعلهم من أهل الشفاعات إذا كان ويسى الغراني واحد من التابعين الرسول قال بيشفع في أمتي مثل قبيلة ربيعة ومضر كدخد كل واحد من الناس السلسلة ديل شوف بيشفع قدر كم ولذلك نجد أن سيد السمان كان صريحا في قوله من أخذ طريقتي وقرأ وسيلتي نظمته في سلك رسول الله وإن كان فاسقا مبتدعا فإن الله يصطفيه ويختم له بالولاية يا يما في بعض من قل علمهم يقوفوا عند هذه دي وواحد مرة قال لي كيف قلت له هذه الشفاعة وربنا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إلا لمن دخل دائرة الرضا أما الكافر أصلا في شفاعه له والمشفعي المؤمنون يشفعون لبعضهم بعضا حتى أنهم الغيامة يسألوا يقول أخوانا يا ربي فلان فلان مهل ما في يقول لهم التمسون من وجدتهم في قلبي مسقال زرة إيمان ادخلوا الجنة إن الله لا يظلم مسقال زرة وإن تكو حسنة يضاعفها دي الشفاعات اللي قال فيها رسول الله عليه وسلم ينبتون كما تنبت الحب في حمي السيل بعد ما يهزون ونقوم ونسأل الله أن يسلمنا ويسلمكم من الشهوات ذاته التي تهز الناس ونمشي مهذبين ما نحتاجينه ران، والداي نمشي مهذب يا أخوانا المسألة واضحة الداين نمشي مهذب نمر واحد الاستغامة التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد يوم الرحيل أن تعبد الله كأنك تراه في لم تكن تراه في يراك أن ما يجدك الحق سبحانه وتعالى حيث نهائك ولا يفقدك حيث أمرك الاستقامة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهما ما قدغا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الفقر بس في كفة السيادة خلوها فاضية بعدك ذلك خدت أي حاجة في كفة الحسنات بترجح فضوا الكفة ديك إشان كذا أهل هذا المنهج جعلوا التخلية قبل التحلية القائل بيتحلى قبل ما يتخلك الضاب أدأي لخرمج ويعصى الله ويقول هو بيتحلى بأحوال الصالحين في كذب فيما ادعاه يا يماع الإنسان إذا ما عنده التقوى والله لا يبقى فقير ولا يبقى شيخ حتى أن سيد الساشع محمود حذر من هذا الصبف في الناس فقال أحذر سلوكا في الطريق الصوفي من غير الشيخ بالتقى موصوفي الشيخ زعته لو مخرمج بغتس حجرك معه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والكتاب الكتابة الشيخ عبد المحمود الحفية عنده يا مع الله كتب ذي حقيقة أنا قريته كثير دي والله ما جاية تربي الفقرة بلهم جاية تربي الفقرة والمشايخ الشيخ عنده شروط إذا ما التزم بها وعمله ما يغش عليه رقبته على الناس وما يلبس وبيزور يراه فيه ما رب الناس قبل الناس ولذلك جاء كلام سيد الشيخ الحفيان في الوصية واضح لا تتخذوا إيمانكم زريعة لمعاصيكم خلاص بقيت شيخ وشدت لك سبحة وسويت لك الدقن وقعدت بالنهار تصبح وبالليل تضبح أمينوك الناس على أموالهم على عروضهم ولعبت بها بارست الله بالمحاربة إن من الناس الضعاف المبسو لك شي وجاهرت الله سبحانه وتعالى لأنه يا أخوان الإنسان إذا خلوا دائر له معصية والعياذ بالله أول شيء ينظر إلى مقام الله عز وجل وهم مطلع عليه لا تخفى عليه خافع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وينظر إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر عليه ولا تخفى عليه خافية شايف أعمال أمة كلها إلى قيام الساعة وينظر إلى أحوال الورثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل طريقته الحالة حقيقةً بعين البصيرة كاشفة فما يجي زول إلى هؤلاء المشايخ وفي عينيه أسر الزنا وما يجي لهم وفي يديه أسر البطش والسرقة ولا في رجليه أسر السعي يا أخواننا الخطيئة عندها ريحه يشتمها أهل الشم وعندها أشكال قبيحة والطاع عندها أشكال سمحه انتوا ما بتسمعوا في الصيحة صوق الله الموسق مخلوق دبعوا فيه شنو في الجنه بيبيعوا فيه صور الأعمال الصالحة عشان كده يا أخوانا والله يا شاعر الحمودة حفيان داعينا وداعيكم إلا أن نسير على هذا النهج ونتبعه حتى نكون علماء الجنة جنة فيها علماء هناك مو العلم طق حنا كده الواحد يحفظ الآيات والحديث ويخرمج قلنا للشاعر العفيان طيب علماء الجنة دي يعلم الناس شنو؟ قال بيشرح لهم تجليات الحق سبحانه وتعالى كلما يتجلى على الجنة تجلي وهم ما يعرفوه لأنه تجلى عليهم في الدنيا قبل الآخرة بهذه التجليات وشهدوها جميعها فبيقوا يورروا الناس هناك بتجليات الحق سبحانه وتعالى في الجنة طريق هذا ما واقف في الجنة فكذا ما شلفوك في الجنة راك في قراية وفي علم وفي أدب ولذلك الخير النزل على المعطابة ونزل عبر سيد أحمد طيب الطريقة السماني وسيد السلطان الشيء عبدالقادر الجيلي مسألة يعني لا يكاد أن يحصيها الجنان لأننا لما تعبنا من مراجعة كذب الحافيان وحاولنا الحقيقة وكذا وهو يتكلم عن فتوح الغيب وقال يعني الغيب الممكن ربنا يكشف للمريد بيبدأ بكشف غيبي حضرة ال... الديوان ثم غيبي حضرة الملأ العالي ثم غيبي حضرة الملأ الأعلى ثم غيبي حضرة النبوة ثم غيب الحضور الإلهية ولا يكون الحضور كاملا حتى يكشف عن غيبي حضرة الأفعال. وغيب حضرة الأسماء وغيب حضرة الصفات وتحدث بنعمة الله عليه وعلينا أجمعين أن نحن التابعين لهذا المنهج الرشيد قال هذا وغد أطلعني الله على جميع هذه الغيوب وكشفها عني وأتاني من العلم ما لم جلّه حملة إلا كمثل سم الخياط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 وشان كده يعني الشيخ السماني أسعى في قصيته بيقول للأستاذ خفف ولا نغوى على التخفيف هو الله بعد يخفف ذاته الله يقدر الناس عليها وأحب حقيقة أن أختم هذا الكلام بأن هذا المدد المتصل حقيقة نسعى نحن والله يريد نسمع كلام الشيخ السماني نلقاه يهوة الحفيان ذاته حفيانين دو أربعة ودعوين نرفع كلام الشيخ الطيب نقاياه وحق الأستاذ ذاته يا مال الحكاية دي ملبةك البيعة جديدة وثابتة فالأركان ومتواصلة والله لا يحرم منها إلا محروم أقول غولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأله الهدى والرشاد لكافة إخوان المؤمنين المتحبين في الله من العباد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.